لا يا ها اننا محمد رسول الله لا يا ها اننا محمد تقدم نحن مخاصات لضاب لنا صيحة الحق حين التصادم فنحن الاسود وبات الضياغ فل الحديده بعزم شديد نفل الحديده بعزم شديد اذا الحرب جاءت بلحم الرصاص نزلنا على الكفر نبغي القصاص يساقون للموت ما من مناص ونسق الهدى من دماء الوريد ونسق الهدى من دماء الوريد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 أخيى تعال ودعا كذربا كسول البريد ودعا كذربا كسول البريد إذا النار شبت فنحن الضرام نحرق بالسيف جمع الطرام ونمحو عن الكون لينا الظلام فيبزوغ في الكون فجر جديد فيبزوغ في الكون فجر جديد صواريم نافر عذا قاطعات وأفعاد نافر برساطعات ونمضي على النهج حتى الممات بتوحيد ربي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 صليل الصوارم نشيد العباة ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيذ الطغاة وكاتم صوت جميل صدا صليل الصوارم نشيد العباة ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغى وكاتم صوت جميل صدا به عزديني وذل البغى فيا قوم هب لدرب الكما فإما حياة تسر الهدى وإما ممات يغيظ العدا وإما ممات يغيظ العدا صليل الصواري نشيد العبا ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغا وكاتم صوت جميل صدا فقم يا أخيا لدرب النجا لنمضي سويا نصد الغزا ونرفع مجدا ونعلي جبا أبت أن تذلا لغير الإله أبت أن تذل لغير الإله صليل الصوارم نشيد العباة ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتم صوت جميل صدا صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغى وكاتم صوت جميل صدا إلى الحق هيا دعانا لوال ساح المنايا لحرب عدا فمن مات منا في عن حما بجنات خلد سيغدو عزا بجنات خلد سيغدو عذاب صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغا وكاتيم صوت جميل صدا صليل الصوارم نشيد الأباء ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتيم صوت جميل صدا صليل الصوارب نشيد العباة ودرب القتال طريق الحياة فبين اقتحام يبيد الطغاة وكاتيم صوت جميل صدا صليل تقدم إلى الموت ثم أقتهم وفي موكب العادية التهم وقض لي الشهادة حمل وغى فمهر الخلود فناء ودم فمهر الخرود فناء ودم على الدرب, على الدرب سر مثل أسدئ الشراء لتحيا مصيرو عزيزا قويا راما لتحيا مصيرو أبيا عضيا سراء فتيان لك السيف لا ينثلم فتيان لك السيف لا ينثلم تقدم من الموت ثم سخيم وصيمه كالعاديه تلتحم وظل الشهاده حمل وغر فمهو الخلود فناء ودم فمهو الخلود فناء ودم دم اللهم اجعل لم تسمك للسحاب في ورید القلب ترى عند من كل الهضاب أطرب الله جوال لم تزل مثل السحاب بنوريد القلب عندما كل الهضاب عندما كل الهضاب بيصليل اللي الصارم تحتار وبعد صبر وجلاد الله جوال لم تزل مثل السحاب بنوريد القلب عندما كل الهضاب نقطر الله وجوهًا لم تزل مثل السحاب من القلب تروي عند مَن كل الهضاب عندما مَن كل الهضاب في صليل graspار تحت رايا وَبَعْتَ صَبرٍ وَجِلَابِ نقطر الله وجوهًا لم تزل مثل السحاب من القلب تروي عند مَن كل الهضاب الله اللهجومم لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي اندما من كل الهضاب عند من كل الهضاب زمانا للشهاده صادقا تمحو الذنوب واذا الدماء تتقطر واذا الزهور تعطرات بعابرها اذ كنت فوح جرحه وتعطروا وحواصل الطير المناعم مسكان أرواحهم فيها تعيش وتعمر ولهم منازل في الجنان وصفة ومعين خيرات يزيد ويكثر ولهم من الحور الحسان رضبه وسيشفعون لأهلهم إن يحصروا ما مسهم موت ولا في فتنة بالقبر لا لن يسألوا أو يقفروا ما ما تمنى لشهادة مخلصا سيروا إلى تلك الحياة وشمروا إن الذين تقطعت أوصلهم لله شوتوا بالحديد وسمعوا وتمشى طادون العظام لحمهم وعلى المفارق في الرؤوس تنشروا يرجونا لو كانوا أشاد تألما لما يروا تلك المكار وإلى الإله دعا وقال سلسنوا ما يشتهون ليكرموا وليجعوا قالوا نريد العودة للدنيا لكي نلقى الشهادة في الوضع ونكرروا فمضوا بجد من مجد همة وتذكروا ساح الجهاد تذكروا إخوانكم شاد سروج مطيهم كبولوا شادة والنجاء مضمروا وتذكروا أهل الجزيرة إخوة ترق النعيم إلى الجهاد وغدر ترق النساء وأهلهم وديرهم وقت حبوا الصعاب وكبروا, وكبروا واسأل فلول الروس كيف صمده واسألهم كيف المعاقل دمروا, دمروا من مصر ساروا والجزائر أنجبت وسواهم من كل قطر قد سروا جمنوا بإيمان وصدق عزمة أحررها ساروا ولم يتققروا واذكر بلاد وفذين وشمشان منها الأشاوص للورا قد شمروا منهم قضان حبا ومنهم نظيروا ما بدلوا وأرهم ما غيروا اهدي إلى تلك المعاقل دعوة وإلى الذين تجهزوا ليغادروا شدوا الرحال إلى الجهاد عسى حسروا أن تقتلوا في الله أو أن تصروا وعسفهم أن ترهبوا أعدادا فالقدس تبكي واليهود تجسروا وتجهزوا يا إخوتي لعدوكم وتسلحوا بالحق لا تتأخروا قوموا لحيا على الجهاد فإنه اذن اذا ما السديم ورفا يا فاح في زمن صادقا ان الشهاده كنت فؤاد جراحنا جراحنا وتعطروا على الجهاد فانه عز النظام نستجيب ومفخور مثل ما كانوا فكونوا للاعديد تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما الركون مثل ما كانوا فكونوا للاعديد تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما الركون في سبيل الله ماتوا ما تو لم يهينو ما استعانو بكفورك دينهم دوما مصون في سبيل الله ماتوا ما تو لم يهينو ما استعانو بكفورك دينهم دوما مصون من رآهم قال جن وهوى المولى جنون وهوى الرحمن قتل وقتال لا سكون من رآهم قال جن وهوى المولى جنون وهو الرحمن قتل وقتال السكون وقتال السكون وقتال السكون مثل ما كانوا فكونوا للاعداء تلين عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ركون في هوا الرحمن هاموا لم يراه لم يخونوا حبهم مذن لروح حبكم صوت حنون في هوا الرحمن هاموا لم يراه لم يخونوا حبهم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 حبكم دمعا هتونو همهم يا داوديد همكم دوما بطون همكم دوما بطون مثل ما كانوا فكونوا للاعداء تلينوا عيشهم كان جنادا ليشكم دوما ركونو ليلهم كان قياما ليلكم دوما وجونو يومهم كان طعانا يومكم دن ينحرونو ليلهم كان قياما ليلكم دوما مجون يومهم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 طبعكم والله دونوا فلهم جنات عدن ولهم عيش أمين, أمين مثلما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ركونوا مثلما كانوا فكونوا للأعادي لا عيشهم كان جهادا عيشكم دوما ركونوا عيشكم دوما ركونوا عيشكم دوما ركونوا, عيشكم دوما ركونوا داري مرضنا جننا في الجن دا عبد الصليب فينا لا تدع اي لا تدع ولا نعمون نحن للعلي فاقْتَحِمْ هَيَّا خَيَّا إِنَّهُ وَضُؤُ تَيَّا فَانْتَشِقْ نَسْكَ الْخُلُودِ أُطْوِ وَارْجُ وَاسْقِ مِنِّي يَا مُنَاجِي وَاصِلْ بِي يا مصيب السوء يحن من بلا كان قصدنا من خطورنا جزنا للغريم وغينا أحشب في اللجنور باء عباد صديدي في متى هاتي الحرور لا تدع أي مجيبي لا تدع غذل نعوم نحن للعلم يا سنحيا فاقتحم هيا وخيا تنه هوضت هيا فانتشف نسك الخروج وطور الزمن سريا ليام دين ما نوصي واصل دي ونوصي اي تم الصيد الاسور من, من بلا ديل كم حصدنا من حقوق حق وعقوق سنين من يهود ومجوسي وصيدي وروسي أينه الصيد الأسور لحنون والرهور من بلادي لتمرور اللقاء أحبنا تطوير كم حصدنا من حقوق أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر إلى خير إلى الرحمن في سعة إذا اقبر وفجر ثكنة الأعداء كم خانت وكم تغدر إلى خير إلى الرحمن في ساعة إذا اقبر وفجر تكنة الأعداء خانت وكم تغدر كم خانت وكم تغدر هتبصر في نخينهم من الجنات ما أبص أتسمع صوت مدفعهم دفوفا عرسها يبهر أتبصر في نخيلهم من الجنات ما أبصر أتسمع صوت مدفعهم دفوفا عرسها يبهر دخان قنابلي مسك وريح قذيفتي عنبر أخي إمت فالحق بي فعمر الذل لا يعمر خان قنابلي مسكن وريح قذيفتي عنبر أخي إن ميت فالحق به فعمر الظل لا, لا يعمر أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر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 وفجر ذكنة الاعداء كم خانت وكم تغدر كم خانت وكم تغدر تبصر في نخيلهم من الجنات ما ابصت تسمع صوت مدفع نبفوفا عرسها يبث تبصر في نخيلهم من الجنات ما ابصت وتسمع صوت مدفعهم دفوفا عرسها يبهد دخان قنابلي مسكن وريح قذيفتي عنبر أخي إم ميت فالحق بي فعمر الذل لا يعمر دخان قنابلي مسكن وريح قذيفتي عنبر أخي إم ميت فالحق بي فعمر الذل لا يعمر فعمر الذل لا يعمر أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبت سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر وأمضي حيث لا أخبر سرايا دولتي هيا فعيدي مجدنا حيا فردي تاج أمتنا على ذا ماتها هيا سرا دولتي هيا فعيدي مجدنا حيا فردي تاج أمتنا على ذا ماتها هيا فبيدي كل طاغوت وأوري ناركي شيئا وأي أنت بقى في جندا خذي كل طاغوت وأوري ناركي شيئا وأي أنت بقى في جندا لا وهي قد ينفشه ايها صايا دولتي هيا سيدي <سؤال> مجتمعا حيا <سؤال> حيا تاجرهمتنا عليها ماتها هيا <سؤال> صايا دولتي هيا سيدي <سؤال> مجتمعا حيا حيا تاجرهمتنا عليها ماتها هيا <سؤال> ولا لا ترحمين نجسا ويلوي لسانه ولي يقوم اللي ناسكم ام لو يومه غيا ولا لا ترحمين نجسا ويلوي رسانه أوليا يقوم الليل يسفره ويملو يومه يوغيا سرايا دولتي هي فعيدي مجدنا حي وردي تاج أمتنا على هاماتها هي سرايا دولتي هي فعيدي مجدنا حي وردي تاج أمتنا على هاماتها هي رجال الدولة كانوا وما زالوا لنا خييه في خي الله حي الله وسدد بغداد الاولى حيه حيال الدوله كانوا وما الله وسدد بغداد الاولى حيه حيال الدوله وما زالوا لنا خي حي الله وسدد بغداد الاولى حيه ببغداد الاولى حيه ببغداد الاولى حيه يا دولتي حيه اعدي مجدنا حيه على هاماتها هي شوايا هي عيد مجدنا حي حي تاج جبهتنا حي الله شجعانا في سور دمشقنا حي فهذه صفة الابطال لنا طي الله شجعانا يزويدي مشكينا حيه فهادي صفه اللبطار تطويض لنا حي الله شجعانا يزويدي مشكينا حيه فهادي صفه اللبطار تطويض الله شجعانا يزويدي مشكينا حيه فهادي صفه اللبطار تطويض لنا طيا تطويض لنا طيا بلغوا منا أبا بكر السلامة بلغوه حضرة المولى الإمامة وارفعوا آياتنا في كل دار دولة الإسلام أمن وسلام أشرق النصر على كل البرية وانتشى أهل الوغى والبندقية في عراق الله أهل المشرفية وزائر الأسد علوف الشأمان بلغوا منا أبا بكر السلامة بلغوه حضرة المولى الإمامة وارفعوا راياتنا في كل دار دولة الإسلام أمن وسلاما نحن جند الله فاسمع يا مخذل إننا أصحاب إيمان ومنزل نهجنا نهج الرسول المتفضل سوف نبقى حاملين الاستقامة بلغوا منا بابك للسلامة بلغوه حضرة المولى الإمامة وارفعوا راياتنا في كل دار دولة الإسلام أمن وسلامة نحن فرسان الحروب الغاشياتي وأسود الله عند المعمعاتي فاتركونا يا أربيب الطغاتي نسحق الكفر ونرديه السأمان بلغ منا بابك السلامة بلغوه حضرة المولى الإمامة وارفعوا راياتنا في كل دار دولة الإسلام أمن وسلاما لن نر هذا ولا ذاكى وذكى بل دولة الحق هناك يا أبا بكر الحسيني فهكا مدة الأيدي تبايعك إماما كا امام مدت الايدي تبيعكا امام بلغوا منا ابو بكر السلامان بلغوا حضره المولى الامام ورفعواياتنا في كل دار دولة الإسلام أمن وسلاما بلغوا منا أبا بكر السلاما بلغوه حضرة المولى الإماما وارفعوا راياتنا في كل دار دولة الإسلام أمن وسلاما امتي قد لاح فجر فرق بالنصر المبين دولة الاسلام قامت بيدنا الصادقين امتي قد لاح فرق بالنصر المبين دولة الاسلام قامت بيدنا دولة الإسلام قامت بجهاد المتقي قدموا الأواحى حقا بثبات ويقين دولة الإسلام قامت بجهاد المتقي قدموا الأواحى حقا بثبات ويقين ليطام الدين فيها شرع رب العالمين أمتي فاستبشري لا تيأس النصر قريب دولة الإسلام قاما وابدى العز المذيب أمتي فاستبشري لا تيأس النصر قريب يا اولاد السابقات وبدل العز المهيب اشرقت ترسم مجدا وانتهى عهد الغروب وانتهى لرجال اوفياء لا يهابون الحروب اشرقت ترسم مجدا وانتهى عهد الغروب رجال أو لا يهبون الحروب صار مجدا خالدا لا ليس يكن أو يغير رمتي الله مولانا فاجود بالدماء لن يعود النصر إلا بدماء الشهداء أمتي الله مولانا فاجوذ بالدماء لن يعد نصر إلا بدماء الشهداء من مضوا يرجون مولاهم بدار الأنبياء قدموا الأرواح لله وللدين فداء من مضوا يرجون مولاهم بدار الأنبياء قدموا الأرواح لله وللدين فداء أهل بدل وعطايا أهل جود وإباء أمتي مستبشري قد أشرقت شمس الصمود ولقد سرنا جمعا لربى المجد التليم أمتي مستبشري قد أشرقت شمس الصمود ولقد صرنا جموعا, جموعاً لربى المجد التليد لنعيد النور والإيمان والأز المجيد برجال طلقوا الدنيا وفازوا بالخلود لنعيد النور والإيمان والأز المجيد رجال طلقوا الدنيا وفازوا بالخلو وآهد أمة الأمجاد والنصر الأكيد أمتي قد لاح فجرا فرق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين أمتي قد لاح فجرا فارف بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين أمتي قد لاح فجرا فارف النصر المبين الدولة الإسلامية في العراق والشام محمد رسول الله لا إله إلا محمد رسول الله الله